بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس ان يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون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 لنُكَفِّرَ عَنْهُمْ سِيَأَتِهِمْ وَلَنَا جَزِيًّا هُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لِيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِهُمَا إلي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين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 ثم الله ينشئ النشأة لآخره إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في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 لا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جئت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا إما مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إلَّا مَرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ولما أنجئت رسلنا لوطا سيء بهم وضيق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين انم انزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها ايه تنبتا لقوم يعقلون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 وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جيئهم موسي بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلاً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 وَحِيَ إلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَلَا تُجَادِلُونَ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 وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم الناس أنزلنا عليك الكتاب يتلي عليهم إن في ذلك لرحمة وذكر لقوم يؤمنون قل كفي بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات ولرد والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولا كهم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولو أجل مسمى لجيء العذاب ولا يأتينهم بضده لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا, ذوقوا ما كنتم تعملون يا عباد الذين آمنون إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنثوينهم من الجنة غرفا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 ويقدر له إن الله بكل شيء إن عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله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 فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجيهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن جعلنا حرماً امنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين